جم بينا يوم من قصه وحدي على لي اجري بيه ان يحسي ويزهر اصوفي علي اتني يحسي نبولي ما دميعي يسري يا ايشكي الفا يا رضاري يا زاهره حزني صفى حزني يا ام الحسر waani a la me um han wa il zahri han زاهرة اللي طافت تش بين العابره بديها لا زمن لا يضل ما يتكسر في ايام فين <تصفيق> يا يشدالي يا جا ليل يا نوب بك شايفين <تصفيق> للعيله ادني خوف يا ابو الغيره قمار عيدنا يا يطل ابن اراخصي ذليل ميدا اجي اللي فات تتي Nisi-wan Waybaki ni khay Mea as maior Ma laid lockdown In yua But I don't know what I'm talking about Oh, my father, my father, my father Oh, my father, my father Oh, رازل الحو ما يصرخ كان في حال حاده يصيح المر فجاكم زل زليل العسكر وصال الماش راح ابو فا ولي وحدى من الجودي وركاب مقوره وغالب ميت عيل جمره وغاب لمر تشف قطره بِالْمَهَاك وَفَى الْعَهْد مَا مِثْلُ alil ju dubi dalbi raqirif كم يا لواه حد يبحي له قطاع شفاف القاصوي نتاوليسا اصابوا بيه نبي الا يشرى جوده وتع اللي عيل على تالب وا بانني على لا كلكوما ومابياني بطال واقي بلا شفيع يحيي الزيع يوم ما لا من اجالوا فدي بعامو يا امي احسيت صوابرا سوي لها ما غدت نور الصيد نار يا ادريكني يتوي ظهر محني شفيت من ظهر يلويعني يا فاطمة بحر الدماء غيب شبي عام الحيماء شفيه نار امي خويا ويبلعني خويا متي يومي ظهر محني وجاني يزيد نبي وسيكنا ينيش ديني ويني غميل فارس يسيق HIT RAHI BATAL ABAH DAMRIKNI TROKTTAH NAHAR NAI OKIT RAHI DOWIYIN SARI BAHAD MAYIRI عني رحل ذاك البطل يا ريتيار خذني الأجل لا بعد ظلي